إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربا.